نحن الفتيان وقدر بدنا عدنا نحن الفتيان وقدر بدنا عدنا بالشراعه قدر بدنا لنعيد المجد لامتنا فشباب الدعوه اغراروا فشباب الدعوه اغراروا قد ساءت المصحف ما افلت عن افق علانا والحسرات قد ساءت عن افق علانا إن علماء دجول سطعت بجباه الفتيات انوارا بجباه الفتيات انوارا تذكروا بالله عزيمتنا وجرت بالحق سفينتنا دوتك الرعد عزيمتنا وجرت بالحق سفينتنا وربت بالخير حضارتنا يبني عليها الأخيار يبني علياها الأخيار نحن الفتيان وقال عدنا, عدنا بالشرعة قد عدنا نحن الفتيان وقد عدنا عدنا بالشرعة قد عدنا لنعيد المجد لأمتنا فشباب الدعوة أبراره وشباب الدعوة أبرار نحن الففيان وذا عهد نمشي قدما لا نرتد نحن الففيان وذا عهد نمشي قدما لا نرتد لله إذا ولنحن اليوم الانصار ولنحن اليوم الانصار افق التوحيد ملاعبنا وهدى الرحمن يصاحبنا افق التوحيد ملاعبنا وهدى الرحمن يصاحبنا لم تقم لا شيئا فطريق الفتية ناطر فطريق الفتيه معاق في مهجتنا نور الذكري يجتاح الباطل في فجر في مهجتنا تجري يجتاح الباطل في فجري ما نام القلب على ضري والرد ضب بافير جنراه ما نام القلب على ضري والرد ضب بافير جنراه الفتيان وقد عقدنا عدنا بالشرعه قد عدنا نحن الفتيان وقد عدنا عدنا بالشرعه قد عدنا لنعيد المجد لامتنا فشباب الدعوه اقرار